عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ودعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا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 بَلْ ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرسول والمؤمنون إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِذَا نَادَاكَ فِي قُلُوبِهِمْ وَغَنًّا ظَنَنَّ السَّوْءَ وَكُنْتَ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا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 سيقول الْمُخَلَّفُونَ إذا انطَلَقْتُمْ إلى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل قُلْ نَتَّبِعُكُمْ كَذَٰلِكَ قَالَ الله مِنْ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 خرجوا ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذب عذابا أليما.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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْكُوفًا أَن يُرْغَبَ لَهُمْ وَلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ ولم تعلمواهم أن تطؤهم فتصيبكم فتصيبكم منهم معروت بغير علم ليدخل الله في رحمته ما يشاء.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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون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 رسول الله، والذين معه أشداء، وعلى الكفّار رحماء، بينهم تراهم، تراهم ركع سجدين، يبتغون فضلاً من الله ورضوانا. يَبَتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِمَاهُمْ فِي وَجَهُهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فَآزَرَهُ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزروع ليغيظ بهم الكفار